hay elhasan ya imam hay elhasan ya imam mafin akhbi gharami la man sikant bihami mafin akhbi gharami la man هاي الحسن يا امامي هاي الحسن يا <أي مشكلة> امامي <أي> <أي> قدمت لك يا مائم> امامي <أي> <أي> وتن <مائمة> <أتنى> بغرام الوجود صفنت عشاقعتني انت والعشق فيني يزهر قدمت لك يا امامي <أي> صفله عشاق عت والعشق فيني يزود ما مثلي بين السهره من عند من الانتظار وما مثلي من عند من الانتظار والعشق مو بالعيون ما هو كلام وفنون بالعيون ما هو كلام وفنون في فينا نخبي غرامي يا من سكنت خفي نخبي غرامي يا من سكنت بهيامي حبي لك حب جنون ما هو كلام وفنون حبي لك حب جنون ما هو كلام وفنون هاي الحسن اغسل ذنوبي بمقامك يوم اللي بها نطوب يا الحسن متى نزورك وعيوني قبرك تطوب اغسل ذنوبي بمقامك يوم اللي بها نطوب يا مسعد ويا طوافي قبرك تقبل شفافي ويا مسعد ويا طوافي قبرك تقبل شفافي Yemak imama lekun maho kalamo funun yemak ما lekun maho kalamo funun ma fina khabi gharami ya man sekant bahiyami ma fina khabi gharami ya man هاي الحسن يا امامي هاي الحسن يا امامي <تصفيق> في طيجد من العشاقه معثر دموع وكلام في لهفه القلب حبيبه يسبك جناح الحمام في طيجد من العشاقه معثر دموع وكلام باللهفه للقل حبيبه يسبق جناح يا فرحك ويا مرامي يسبقني لك طي كلامي يا فرحته ويا مرامي يسبقني لك طي كلامي ما تبقى فيني ما هو كلام وفنون ما ما هو المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل علي نزار nda fi nakhabi gharami ya mansi kantib hiami hubwi ilik hub jinoon mahu kelamu fenon hubwi ilik hub jinoon mahu kelamu fenon aya l-Hasen ya imami aya l-Hasen ya بالصورة يوم اللي اشوفك بكفوف وعيني تطيح مثلك حسافة يا غالي ما ليه مقام وضريح بالصورة يوم اللي اشوفك بكفوف وعيني تطيح مثلك حسافة يا غالي ما لا مقام ضاري قبرك بنيت بعيوني زرت بدموع وشجوني قبرك بنيت بعيوني زرت بدموع وشجوني وانتظر كاس المنون ما هو كلام وفنون المنون ما هو كلام وفنون ما فينا نخبي غرامي يا من سكنت بهيامي ما فينا نخبي غرامي الهندسة الصوتية ضياء الزويد أداء الرادود الحسيني تيسير الموالي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي هاي الحسن يا إمامي هاي الحسن يا إمامي